وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم فخف في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيره الجبال فكانت سرابا ان جهنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لاثبين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وَفِقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم توبى يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ان أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني